في سبيله صفا كأنهم, كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال نوسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم لَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمدا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم مما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 تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ما قال عيسى بن مريم ل الحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة